اذا يا عمري اشتكتي لصوتي وهزت الطاري تطيح الدمعه من عينك ت ط ي ح أو لا م صح مثلي تطيح الدمعه من عينك إ ذ ا اشتكتي لصوتي وهزت الطاري مو ص مصح ح مثلي مصح مثلي, مثلي. بس و ل ا عليك مو بس معي حتى الوله يوله أ خ ذ ت ي ضحكتي وعمري ب د ي ت و غ ب ت عن عيني وعلي طول غيابك كم ا ل س ا ع ة أ و تدرين كم انتي, كم انتي دامني احسب عيونك واكسر ا ل س ا ع ة